السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا ما يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فانتج ذله وليا ومرشدة ثم أما بعد أهلا بكم يا جماعة في اللقاء الاخير من حملة لو عرفتموه في نصرة النبي صلى الله عليه وسلم الموسم الجميل اللي ربنا سبحانه وتعالى أكرمنا به واستعملنا فيه على مدار أسبوعين بالتعاون ما بين فريق أحلى شباب وما بين مؤسسة وشبكة الطريق إلى الله واتشرفنا بمشاركة عدد كبير جدا من من أحب الدعاء إلى قلوبنا اللي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منهم جميعا خلال الأيام اللي فاتت يعني استمتعنا ما شاء الله بعدد كبير من المشاركات من الدعاء الأفاضل اللي شاركوا معنا وتكلموا عن جوانب مختلفة وجميلة جدا في نصرة النبي صلى الله عليه وسلم وواجب علينا بقى يا جماعة النهاردة وإحنا في ختام الموسم أنه نتكلم عن خطوات عملية مهمة بقى في حق اتباع النبي صلى الله عليه وسلم ومسئولية اتباع النبي صلى الله عليه وسلم ومحتاجين ان احنا يعني نركز مع بعض على قد ما نقدر ويا ريت حاولوا ان الناس برضو يحاولوا قدر المكان يكونوا مشاركين معانا كده فباختصار شديد جدا يا جماعة احنا عايزين نفهم احنا جايين نتكلم عن ايه النهاردة باختصار اه شديد دلوقتي لما بيكون في نادي معين ونادي المعين ده ليه فانيلا معينة او ليه معين فتلاقي ان الناس المنتمية للنادي ده تقولك انت مش اي حد على فكرة يلبس تشيرت النادي ده لازم يكون يعني مخلص للفانيلا دي جدا وعارف يعني ايه روح الفانيلا دي وايه الوجبات الاساسية المهمة اللي لازم تكون موجودة عليه تجاه الفانيلا دي وتلاقي ان هما يعني الناس مهتمة بالموضوع ده وبيتكلموا وبيشغف شديد جدا عن هذا الأمر وإزاي ممكن تجد بعض الفرق التطوعية ما ترضوش أبدا أن أي حد كده يلبس التيشرت بتاعها أو أنه يكون أو بيعبر عنها إلا لما يكون بيستحق هذا الأمر بحق فدلوقتي أنا معه ولله المثال الأعلى لما نجي نتكلم عن الانتماء للإسلام واتباع النبي صلى الله الله عليه وسلم وشرف اتباع النبي صلى الله عليه وسلم والحديث عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم هل ده ملوش حقوق؟ هل ده مفيش عليه واجبات؟ هل ده مفيش مجموعة من المبادئ والقيم اللي لازم ان احنا نلتزم بيها عشان نستحق ان احنا نكون متبعين بحق ونكون على قدر هذه المسئولية؟ فزي ما اذا كان في بعض الانديه لما حد يكون منتمي لنادي معين ولا حاجه ولابس التيشيرت بتاعه فتلاقيه انه ملتزم باخلاق النادي ومبادئ النادي والتعليم بتاعه النادي وروح الفانيلا اللي هو لابسها وكذا فمالك بقى بالاشرف من ذلك بكثير هو الانتماء لدين الله سبحانه وتعالى والانتماء برسول الله صلى الله عليه وسلم وحق اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم موضوع محتاج مننا تفكير كبير أو يا جماعة وتدبر كبير عشان نكون فاهمينه ومتدبرين فيه وعارفين إيه الأسس بتاعته وإيه اللي نقدر نعمله فيه كلام مهم محتاجين أن احنا نفكر فيه واحدة واحدة كده ونشوف إيه اللي المفروض نعمله خلينا ابتداءً كده يا جماعة ناكد على اصل مهم جدا وهذا الاصل هو ان رسول الله صلى الله عليه وسلم افتكر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا حاجه جميله جدا ان رب الصحه تعالى قال كل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله فدلوقتي رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا في تفسير هذه الايه معنى جميل جدا لازم ان احنا نفهمه ونتدبره ان الناس اللي بتقول احنا بنحب ربنا ونفسنا ان احنا ربنا يحبنا فرسول الله صلى الله عليه وسلم دلنا على خطوه عملية مهمة جدا ممكن انها توصلنا لرضا الله سبحانه وتعالى وحب ربنا سبحانه وتعالى لينا الا وهو الاتباع اتباع النبي صلى الله عليه وسلم قل الله فاتبعوني يحببكم الله فقد ايه انت لما تكون متبع النبي صلى الله عليه وسلم متبعه بحق وماشي على هداه بحق وملتزم بكلامه بحق. إزاي ده بيكون من أهم موجبات حب الله سبحانه وتعالى. إن ربا سبحانه وتعالى يكون بيحبك. فده طبعا أمر كبير وأمر مهواش سهل أبدا. طيب اللي احنا عاوزين نقوله بقى ونتدبره. كيف نتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إذا أردنا ان نتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم يا جماعة فعايزين في البداية نفهم مبدأ مهم جدا في موضوع الاتباع ده. ان ربنا صحة تعالى عندما اراد ان يتم امر هذا الاسلام ربنا صحة تعالى قدر شيء جميل جدا ان ربنا صحة تعالى اتانا بهذا القرآن ومثله معه النور وما انزل معه ان ربنا صحة تعالى جمع لنا ما بين النظرية والتطبيق تجد ان هناك تكامل عجيب مهم جدا جدا ما بين المنهج القرآني في القرآن كتاب الله وما بين التطبيق لهذا المنهج في هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فالي احنا عايزين نقوله ان اي مسلم مهتم انه يكون مسلم صالح وانسان تقي ومحب لله ومحب القرآن مهم جدا جدا بالنسباله انه يتبع النبي صلى الله عليه وسلم خلينا نكون سرحة مع بعض شوية يا جماعة في ناس موضوع النبي صلى الله عليه وسلم في حياتها ملوش تواجد كبير هو الأصل عندهم مجموعة من الفرائض اللي هما بيعملوها لله وإن أكيد النبي ده يعني حبيبنا ونبي اللي تعب عشاننا فإحنا بنحبه يعني أكيد ونفسنا نشوف يوم القيامة ولكن إيه اللي في حياتنا شبه حياته لا يا عم خلاص بقى يعني ده زمن وده زمن وصعب جدا أنت تقول حاجة كانت موجودة من 1400 سنة يعني أنها تتطبق دلوقتي والكلام اللي أنت بتقوله ده طبعا ما هواش ممكن وصعب على اي حد ان هو يطبقه فخلاص يعني الموضوع صعب ومش اي حد يقدر ان هو يطبقه فالفكرة انك ممكن لما تجي تفكر في الموضوع ده هتلاقي ان ايه اللي في حياتك موجود زي ما كان في حياة النبي صلى الله عليه وسلم هتلاقي ان ناس كتير فيه فرق كبير وتناقض ما بين حبها للنبي صلى الله عليه وسلم وما بين حياتها فاللي احنا عايزين نقوله يا جماعة ان زي ما كنا بنتكلم في نقطة الناس اللي بيبقوا منتمين لنادي معين او لفريق معين ويقولك الفانيلا وروح الفانيلا واخلاع النادي ومبادئ النادي وولاد النادي فبالك بالانتماء لهذا الدين بالانتماء لهذا النبي صلى الله عليه وسلم بحق اتباع النبي ومسئولية اتباع النبي صلى الله عليه وسلم فالامر محتاج مننا تفكر ومحتاج مننا تدبر شوية فمبدئيا الأصل يا جماعة في موضوع السنة والسيرة إن هي مش مجرد قصص إحنا بنسمعها أو مش مجرد حاجات من فضائل للأعمال بناخد بها حسنات ولكن الفكرة في موضوع السنة واتباع السنة أهميته إن ده التكامل لهذا الدين ده المكمل لهذا الدين إحنا عندنا القرآن وتطبيق هذا هذا القرآن عارفين في الكليات العملية كده لما بيبقى في المحاضرات والسكاشن أو المحاضرات والراوندات إن إيه الكلام اللي موجود والقواعد والأوامر والنواهي اللي في القرآن وكيف نستطيع أن نغير ونبني أمة ونصنع حضارة في هذا القرآن وتجد التطبيق من رسول الله صلى الله عليه وسلم فالأمر مهم ومحتاجين أن احنا نفهم إزاي نعيش بالسنة في حياتنا وإيه هي مسئولية التبليغ على النبي صلى الله عليه وسلم ومسؤولية اتباع النبي صلى الله عليه وسلم ياريت يا جماعة ورقة أو أنم كده مع بعض ايه هي اهم المسؤوليات اللي علينا في مسؤولية وحق وواجبات وحقوق وواجبات اتباع النبي صلى الله عليه وسلم اول مسؤولية قوية جدا جدا علينا يا جماعة هي وصية النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال بلغوا عني ولو آية بلغوا عني ولو آية فأول مسئولية علينا يا جماعة هي مسئولية دعوية مهمة جدا ولو بآية ولو بحديث ممكن واحد يقولك مسئولية دعوية ايه وانا هاقطر لنا اكون دعية ده انا في زنوب وما بعرفش اتكلم ومش عارف حاجة اصلا اقولها عايز افكرك ان سيدنا او بكر الصديق ازاي لما اتعلم بس يلاقي الله محمد رسول الله لسه الدين بيبدأ راح اتدعى كثير من الصحابة اللي كثير منهم بقى بعد كده من المبشرين بالجنة وهو كان لسه حديث عد بإسلام فلازم تعرف أنت مسلم إذن أنت داعية وعايزين نتدبر مع معنى بلغوا عني ولو آية الحديث ده على رغم من أنه ثلاث كلمات بس فيه ثلاث معاني جميلة وجمعة التلات معاني ده بيقولك ان فيها تكليف وتشريف وتخفيف ياريت نركز في ايه دي يا جماعة ان بلغوا عني ولو ايه فيها تلات معاني جميلة او فيها تكليف وفيها تشريف وفيها تخفيف تعال اما نتدبر فيهم ونفهمهم واحدة واحدة فاول حاجة محتاجين ان احنا نتدبرها ونفهمها مع بعض يا جماعة نقطة تكليف ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بيقول بلغوا ده فعل امر فيه وجوب وسلم النقطه الثانيه ان تشريف ان رسول الله صلى الله عليه وسلم تشريف كبير من رسول الله صلى الله عليه وسلم النقطة الثالثة المهمة جدا هو ولو آية فده فيه تخفيف فيبقى يا جماعة احنا محتاجين نفهم كويس جدا جداً الثلاث معاني دول فيه بلغوا عني ولو آية ازاي النبي صلى الله عليه وسلم بيحملنا مسئولية البلاغ عنه وعن الدين اللي هو تركوا لينا وتوصيل هذه السنة وتبليغ هذا القرآن فإزاي في كلمة بلغه عني ولو آية إزاي بنجد ان ده فيه تكليف وتشريف وتخفيف تكليف فيه بلغه تشريف فيه عني إنك تبقى بتبلغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ونقطة تانية كلمة ولو آية فتجد في ذلك تخفيف إنك بلغ ولو آيك إن المواقف اللي كانت أثرت فيها جدا راجل كبير في السن قصة مشهورة وراجل صالح ما كانش تعلم إلا حاجة بسيطة جدا في الدين إن حد علمه إنه والله في كلمتان خفيفة خفيفة خفيفتان عن لسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم شوف كلمتين بصاد خالص وقرر إنه هو هيحاول قدر الإمكان إنه يبلغ الكلمة دي للناس كلها ويوصل المعنى ده للناس كلها فالله حصل يا جماعة من الراجل ده هي قصة طويلة نقول لكم الخلاصة من عمل حدثة جي حد بينقزه في الحدثة وهو بيمسك ايده وبينقز المفروض يقول الحقوني بموت لا قاعد يقول له كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم يجي من بعد المسعف تيجي ممرضه جايه بتعالجه بتقول له سيك بيقولها على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمد سبحان الله العظيم وهو في الموت وفي اللحظات الاخيره وبيكلمه يمسك ايد الطبيب وينصحه وادعه الى الله في اخر لحظه في حياته ويقول له على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم حتى مات عليها وحكى هذه القصة أكثر من دعين فلحنا عايزين نقوله يا جماعة أن زي ممكن مش لازم تكون أنت عالم كبير جدا جدا ومخلص كل العلوم وحافظ كل القرآن عشان تدعو إلى الله سبحانه وتعالى لا أنت عليك مسئولية البلاغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعايزكم تكتبوا كده من أول مسئوليات اللي هي إيه بلغوا عني ولو آية بلغوا عني ولو آية طيب المسئولية التانية من مسئولية اتباع النبي صلى الله عليه وسلم بعنوان خذل عنا ما استطاعت خذل عنا ما استطاعت الجملة دي من الجملة الجميلة للنبي صلى الله عليه وسلم يا جماعة اللي لما كان يبقى فيه غزوة معينة أو في اجهاد أو في معركة ويتجد حد جاي لرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له يا رسول الله في ذاك أبي وأمي أمرني أعمل إيه يا رسول الله يقول له خذل عنا ما استطاعت ادفع عنا ما استطعت فحاول قدر الإمكان تفتكر دايما وانت بتقول أنا نفسي أخدم الدين بنته تقول لها نفسي أعمل حاجات للدين شاب يقول لها نفسي أخدم الدين قلولي أعمل إيه إلا رسول الله أعمل إيه بقى افتكر الجملة دي وهي في أذنك خذل عنا ما استطعت يعني إيه يعني احنا كان بيبقى المسلمين في الوقت ده في عدو بيواجههم وبيرمي عليهم بالسلاح وبيرمي عليهم بالتؤم وبالمشاكل وهم في أزمة كبيره وكل الناس قاعدة بتلقي عليهم بالسهام فيقولوا حاول تخذل عننا ندافع عننا على قد ما تقدر إحنا محتاجين ندافع عن هذا الدين وأول اللي بيسيقوا لهذا الدين يا جماعة هو إحنا للأسف بكل أسف لما تجد ناس كتيرة جدا أسلموا برة الدول العربية من قبل ما يشوفوا المسلمين أول ما ييجوا الدول الإسلامية يكرهوا الناس اللي اتبعت هذا الأمر واللة يقولوا فين ده إحنا كنا في بلاد فيها اسلام بلا مسلمين وجينا هنا البلاد فيها مسلمين بلا إسلام فحاول نخذل عنها مستطعت لما تلاقي فيه إساء للنبي صلى الله عليه وسلم لما تلاقي فيه إساء للسنة لما تلاقي فيه إساء ל�دين رباط الله حاول تدافع عنها على قد ما تقدر حاول قدر الإمكان إنك تكفينا أي اذى وانت حاول انك تنصر النبي صلى الله عليه وسلم ما استطعت على قد ما تقدر طيب المسؤوليه الثالثه من مسؤوليات اتباع النبي صلى الله عليه وسلم هي مسؤوليه المسلمون من سلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده كف عنا جشاع افتكر النبي صلى الله عليه وسلم بيقولك ان من المسؤوليات لو انت عايز تكون متحمل بجد المسئولية اتبع النبي صلى الله عليه وسلم حاول ما تقزيش حد حاول تخلي المسلمين ينجوا من لسانك ويدك ما تغتبش حد ما تنمش في حد ما تغلطش في حد ما تجرحش في حد حاول قدر الامكان لا تسرق لا تعتدي حاول قدر الامكان انك تسلم الناس من أزاك فدي نقطة مهمة جدا لازم أن احنا نعملها حاول عايز تتبع عايز تكون متحملة المسؤولية حاول قدر الإمكان أن يسلم المسلمون من لسانك ويادك قدر الإمكان حاول أنك ما تأذيش حد لو مش هتفيد الناس يبقى على أقل تقدير ما تأذيش الناس فدي أول ثلاث مسؤوليات بعد كده عايزين نشوف حياتنا بواجه نعان ايه اهم المسؤوليات اللي المفروض تكون علينا يا جماعة هنلاقي ان المسئوليات المهمة جدا يا جماعة اولا وانت لسه ابن هنلاقي ان في علينا في الدين يا جماعة مسئولية عائلية كبيرة جدا جدا المسئولية العائلية دي متقسمة لكذا قسم محتاجين ان احنا نعرفها ونتدبر فيها كويس اول حاجة يا جماعة المسئولية الوالدية أنك أولاً لما تكون أنت كولد وأنت لسه ابن فمن مسئولية اتباع النبي صلى الله عليه وسلم انك تكون ابن بار وقد ربك ألا تعبده إلا إياه وبالوالدين إحسانا بعد عبادة ربا صح ensejahもt' من مسئولية الاتباع النبي صلى الله عليه وسلم انك تكون ابن بار وأنك تكون ابن مطيعة وإن يكون عندنا يا جماعة بر والدين وما يكونش عندنا عقوق والدين وقد إيه أمر عقوق الوالدين ده أمر خطير للغاية فده أمر مهم جدا عايزين كلنا ننتبه ليه ونحاول قدر إن كان نحافظ عليه على قد ما نقدر ولا نخفل عنه أبدا في ناس بتحسب ان موضوع بر الوالدين ده حاجة يعني من حسن الخلق كده بس وخلاص يعني حاجة من فضاء الأعمال لا ده أمر ده فريضة انك تكون بتبر والديك في دلوقتي يا جماعة لما يكون عندنا حد المفروض انه متسنن واللي اقصد بالاتباع ليه اشكال كتيرة جدا جدا سواء ظاهرية او بطنية او فعلية يعني اقصد بالمتابع بقى يا جماعة مش مجرد حد لابس تشيرت لا انه لما يكون حد مثلا من الشباب ملتزم بسمت النبي صلى الله عليه وسلم لما يكون شاب مثلا مطلق لحيته بيجذ شاربه بيحاول قدر الإمكان أنه يلتزم به الهدي الظهر للنبي صلى الله عليه وسلم هو عليه مسئولية لما يكون في بنت معينة بتحاول أنها تلبس حجبها أو ترتدي رداء أمهات المؤمنين أو بتنتقب أو بتلبس مالحافة أو أيا أنها بتاخد خطوة رضاء لله سبحانه وتعالى واتبع لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فده عليه مسئولية لما يكون حد حتى بيطبق سنة بسيطة ولو بياخد بالسواك كده خلاص وبيطبقه فده بيخلي عليه مسئولية لما يكون حد بيحاول ان هو يصلي في المسجد فده عليه مسئولية فاللي بيحصل ايه بقى ان هذا الابن او هذه البنت او طالب العلم او طالبه العلم عليه مسؤوليه وسط أهله. ان دايما اهله هيقولوا له اهو هو, هو النبي كده بقى اللي انت متبعه هو ده إن انت متبعيه دي هو النبي قال لك انك ترد عليا كده هو آه تلاقي ولدك بيقول لك هو النبي قال لك انك ما تسمعيش كلام أبوكي. هو النبي إن انت فتلاقي دايما انك اول نموذج مش كويس بينفر الناس من الدين في بيتك انت شخصيا فدي مشكله كبيره احنا محتاجين ننتلي لها فأول حاجة تحطها في دماءك كده من وانت لسه بتنمو وبتجبر انك عليك مسئولية كابن المسئولية اللي عليها ان انا اكون ابن بار على قد مقدر وبارا بوالدي ولم اكت جبارا عصية تحاول قدم كانت تكون انسان بيلتزم ببر الوالدي ده وانت ابن يبقى من مسئولية اتباع النبي صلى الله عليه وسلم ان انا اكون ابن بار بوالدي وبارا بوالدي طيب الحاجة التانية في بيتي وأهلي إن أنا أحاول قدر الإمكان افتكر وأمر أهلك بالصلاة واستبر عليها الموضوع ده مش خاص بالصلاة بس ولكن بشعائر الدين بواجه عام ما يعودش حياتك كلها صدمت وخناءت وإنت بتتخانق معهم عشان عملوا ومش عارف إيه وكذا بتحاول قدر الإمكان إنك على قد ما تقدر على قد ما تقدر بتحاول تدعو في بيتك بالنموذج بالحكمة والمواسطة الحسنة فدي نقطة مهمة جدا جدا فعايزين الابن أو البنت الملتزمة بالسنة او الملتزمين بالسنة يحاولوا قدر الإمكان يكونوا على قدر المسئولية في أن يكون إخلاقهم إخلاق السنة فقلنا دي أن دي مسئولية برية في بر الوالدين طيب تعالوا ما نشوف مسئولية كأب لما أنت تكون أب أو أنت تكون أم نفتكر حديث الرسول الله صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فرجال الراعي في بيته ومسؤول عن رعيته والمرأه راعيه في بيتها ومسؤوله عن رعيتها وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فده حديث خطير جدا جدا فانت لما تكون اب انت مطلوب منك انك تكون كالنبي صلى الله عليه وسلم القب عايزين يا جماعة ناخد بقى من السيرة مش مجرد مواقف احنا بنسمعها كده ونقول وخلاص كده ونمصمص عليها الشفايف الشفايف لا يا جماعة احنا عاوزين ناخد خطوات ووقفات ومناهج من السيرة الى المسيرة عشان نمشي بيها في حياتنا قدر الامكان فبنقول ان احنا عندنا عايزين ندرس حياة النبي صلى الله عليه وسلم كقب كان عامل إزاي؟ إزاي كان بيعامل ولاده؟ إزاي كان بيعامل بناته؟ إزاي كان بيحاول قدر الإمكان يقول حتى ولو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها؟ إزاي كان إنسان عادل؟ إزاي ما كانش موضوع إيه لأ ده أنت ولاد بقى سيد الأمة بقى تعملوا اللي إنت عاوزينه وكلام ده وكلام اللي إحنا بنشوفه والمواقف اللي بنشوفها البعض أبناء اللي غلط للأسف والكلام الغلط اللي بيقولوه فلأ عايزين ننتبه للأمور دي بشكل كويس جدا يا جماعة فإحنا محتاجين نتعلم كيف رب النبي صلى الله عليه وسلم أبنائه كان بيربي أبنائه إزاي الأب الرحيم الودود الجد الجميل اللي كان إزاي بيلاعب الحسن والحسين وهو بيصلي ويجو يركب عليه ويكمل معهم ويصلي إزاي لما كان شافه أب لا يقبل أبنائه لا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيقبل أبنائه فيقول له أه تقبل أبنائك قال له يعني طب انت ما فيش في قلبك رحمة أنك تقبل أبنائك فزي النبي صلى الله عليه وسلم كان أب رحيم يا جماعة أنا عايز أقولكم على حاجة خطيرة في شباب وبنات كتيرة جدا كراهة الدين بسبب أب ملتحي أو بسبب أم منتخبة نموذج وحش ونموذج متناقض كرهوهم وكرهوا شكل الدين اللي هم بيعملوه وطلعوا ونموا وطرارعوا مش عايزين يعملوا أي حاجة شبه لأهليهم بيعملوها فصدقوني مشكلة كبيرة جدا لما بيكون أب أو أم ظاهريا متبع لسنة النبي ولكن بطنيا بقوا كأفعال وكمعاملات أب سيء للغاية أب قاسي للغاية يحرم ولاده من كل شيء متشدد جدا في تربيته عنف اشتيمة غلط ضرب خلافات مع الام تهديد بالتعدد كل شوية وده اللي خدهم الدين انت عندك الاتباع والتسنن في مجرد التهديد بفزعة التعدد كل شوية وخلاص لا طبعا لازم لما انت تكون اب متسنن تتقل لا في ولادك وفي تربيت اولادك تحببهم في الدين وتحببهم في السنة وتحببهم في النبي صلى الله عليه وسلم ما تكرهش ولادك في الدين بسبب سوء أخلاقك دي مشكلة كبيرة للأسفل يا جماعة احنا بنعاني منها مع ناس كثير جدا أباء وأبناء تلاقي عندهم مشكلة كبيرة جدا وصدة نفسية كبيرة جدا من الدين والتدين بسبب أب ظاهريا قد يبدو متبع ولكنه سيء الخلق او أم ظاهريا متابع ولكنها إنسانة سيئة الخلق فجماعة سدقوني احنا عالنا مسئولية عائلية مهمة جدا قلنا ك ابناء وقلنا كاباء او كامهات طيب تعال اما نشوف يا جماعه مسؤوليه النبي الزوج احنا بنتكلم انتوا بنتكلم في ايه دلوقتي بتكلم في النبي ازاي كان انت لو ابن فايه المسؤوليه اللي عليك كابن ايه المسؤوليه اللي عليك كاب اب اي ايه اللي عليك كزوج انا هاخد لك بس مشهد واحد تفتكر بيه أن نبي صلى الله عليه وسلم كذوق كان أمره ويهي؟ وهو كان بصعت على أمره وهذا إلى أنه مش متجوز بتواحد متجوز تسعة وده طبعا زي ما احنا عارفين مش مجرد بشاهوة أو باختيار او كده ولكن كل ذلك كان بأمر مباشر من الله سبحانه وتعالى قبل أن يحد التعدد بأربع فقط مش مثلا كان نبي صلى الله عليه وسلم مزواج ولا حاجة زي الشبهات والناس اللي بيقولوها ولا حول ولا قوات إلا بالله كل زيجة كانت بأمر الله سبحانه وتعالى ومنهم ناس زي امه سلمة وغيرها كانت نساء كبيرة مش مثلا بيبقى بينزر على حده كان مزوج متلق ولا حاجة كله كان بأمر الله سبحانه وتعالى ولكن شوف النبي صلى الله عليه وسلم ازاي مش كان بقى زوجتين ومش عارف يعدل ما بينهم لا ازاي كان بيعدل ما بين تسع ازواج نخيلين تسع بيوت فاتح تسع بيوت حديث كتيرة جدا روتها زوجات رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم بيشكروا في إخلاقه لما نقف مع بعض المواقف للسيدة عائشة لما تشوف موقف معين لا يتحملوا أي انسان لما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد مع أصحابه وعزيمهم المفروض في غدا وبياكلوا تقوم هي جاية وترفص القصعة فتكسرها ويسقط منها الغذاء والأكل ورسول الله صلى الله عليه وسلم بقى مش يقوم بقى والله ينهرها والله يضربها ويبقى ياخد بقى كرمته قدام الرجالة بقى والكلام ده ويطلقها ويضربها أبدا ابتسم بهدوء سمت الموضة وقال غارت أمكم غارت أمكم طبعا تصرف غلط تصرف مش من صح منها غفر الله لنا وله ولكن النبي صلى الله عليه وسلم اللي عنده فن الاحتواء الزوج اللي عنده احتواء اللي فهم الطبيعة الأنسوية اللي بيبقى فيها مشاكل ويا جماعة مش كان كل زوجات النبي بقى اللي هو مجرد عبادة فقط وكاسة حصل مواقف شديدة جدا ولدرجة ينزل تهديدات من الوحي من, من القرآن اللي لو لم تصلح هذه الأمور الرصاصة رب... لا ممكن يطلق هن كلهن الأول ما كانش سهل لو حادثة التحريم والعسل ويبقى فيه مواقف ما بين الزوجات وبعضها فالدني ما كانش ملائكية زي ما بعضكم متخيلوا ولكن كان النبي صلى الله عليه وسلم مثال للزوج الصابر العادل اللي فاهم ايه اللي يتعمل و اللي ما يتعملش حكيم تلاهين ازاي السيدة عشاء كانت بتصف حب النبي صلى الله عليه وسلم و وفائه للسيدة خديجة حتى بعد موتها ومأولاده لم يكن يذكرها إلا بالخير ظل طوال حياته وفيا لها ويتذكرها وكلما يسمع سيرتها أو أي حد من طرفها قد إيه كان بيتأثر جدا وبيحن لها جدا جدا جماعة فرسول الله صلى الله عليه وسلم كأب أروع ما يكون يبقى من سؤالية الاتباع أنك تكون أب بيسعى أنه يكون زي النبي صلى الله عليه وسلم إنك الأب النبي صلى الله عليه وسلم كزوج من مسؤولية ابتباع النبي صلى الله عليه وسلم إنك تكون زوج صالح تتكلف ذلك حتى لو انت مش كويس تتكلف ذلك حتى لو انت مش كويسك كلام مش للأزواق بس الكلام للزوجات يا جماعة احنا عدنا بنشوف مصايب في البيوت زوجات ما عندهاش طاعة أبدا وللأسف ممكن تكون شكلاً متبعة للنبي والسنة وزوجها تزوجها عشان تكون زوجها صالحة والكلام ده وللأسف يلا أخلاق سيئة للغاية ومنظر على الفاضي طيب ما ده كذب في الاتباع وده تضيع لمسئولية اتباع النبي صلى الله عليه وسلم بل إساءة لاتباع النبي صلى الله عليه وسلم إذن احنا علينا مسئولية في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم كآباء كابناء كازواج كسوجات فدي مسؤوليه مهمه جدا جدا محتاجين احنا ننتبه ليها طيب من امور اللي عايز اتكلم عنها يا جماعه وخطيره جدا هي المسؤوليه الأخلاقية المسؤوليه الاخلاقيه من أهم مسؤوليات الاتباع المسؤوليه الاخلاقيه نفتكر تزكيه اخلاق النبي صلى الله عليه وسلم من الله سبحانه وتعالى هو يقول وانك لعلى خلق عظيم وإنك العلى خلق عظيم التسكية دي من مين؟ من الله سبحانه وتعالى المين لرسول الله صلى الله عليه وسلم بيسكي أخلاقه من قبل البعثة وإزاي النبي صلى الله عليه وسلم كان يلقب بالصادق الأمين الأخلاق كلنا عارفين من الجوة من الأمين المدرسة إزاي تفتح دون شرق أسيا وأندونيسيا والدول اللي بالملايين دي بأخلاق تجار المسلمين الدعوة بالنموذج والدعوة بالقدوة الاخلاق بتؤثر جدا جدا جدا جماعة للأسف من أكتر الناس اللي مكرها من أكتر حاجة اللي مكرها ناس كتير في السنة وفي السنيين والعلم بتلاقي كتير من الناس اللي هم بيبقوا محاربين السنة ومش عارف إيه والكلام ده لما بتيجي تبحث في الدوافع النفسية اللي بتخليه محارب ليه السنة وللدين بهذا الشكل بتاكد إن ليه موقف معين وعقدة معينة من أحد المتشبهين بالدين أو أحد اللي شكليا متبعين ولكن أخلاق سيئة للغاية فده بتبقى مشكلة كبيرة بتكرره في الدين بالأحيان ممكن تخليه محارب للدين كمان فمهم عندنا جماعة المسئولية الأخلاقية إنك المفروض اتباعك للنبي صلى الله عليه وسلم ده يخليك انسان حسن الخلق افتكر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بيقول أقربكم مني مجلسا يوم القيامة هل أكثركم صلاة هل أكثركم صياما هل أكثركم حتى زكاة أو صدقات لا ولكن قال أقربكم مني مجلسا يوم القيامة احاسنكم أخلاقا احاسنكم أخلاقا وتلاقي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الرجل لا يبلغ بحسن الخلق من المنازل ما لا يبلغه بالعبادة والصيام والصلاة فجمع حسن الخلق من أهم أهم مقصد الشريعة لما تلاقي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول جملة خطيرة جدا بالقصر والاستثناء عندما يقول إنما بعثته ليه؟ لأتمم مكارم الأخلاق إنما بعثته لأتمم مكارم الأخلاق يبقى الموضوع يا جماعة خطير ومحتاج أن احنا نتدبر فيه ونفكر فيه يبقى من مسؤولية اتباع النبي صلى الله عليه وسلم إنك تحسن أخلاقك إنك تحسني أخلاقك إن اكتباعك الوحشة تغيريها ان احنا محتاجين نغير الطبع بالتطبع لله سبحانه وتعالى مفيش حاجة اسمها بص أسنان عصبية بص أسنان عصبي أسنان حمعي أسنان لساني فالت أسنان لساني طويلة أسنان إيدي طويلة ما ينفعش مسئولية انتباع النبي صلى الله عليه وسلم تخلي اللي لسانها طويل يتقص وتخلي اللي إيده طويلة يمسكها واللي عنه مطلقة يغضها ليه هي دي المسئولية قول إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ده الطريق وده السبيل لا طريق للجنة إلا بالإخلاص لله واتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يا جماعة يا جماعة الاتباع مش مجرد حاجة كده لمن شاء الاتباع أصلي في هذا الدين مطلوب منك في أي عبادة أنت بتعملها تكون العبادة دي خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى وتكون هذه العبادة فيها اتباع لسنة النبي صلى الله عليه وسلم فالأمر ده مفهوش مناص لازم نحن ناخد بالنا منه فمنقول مسؤولية الأخلاقية تخليك تحسن أخلاقك وهذه لك طب أنا كده أعمل إيه افتكر رباص مع طلاب يقول ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها دساها يعني تركها لهواها وأخربها وأفسدها فدي كرسك كبيرة جدا فحاول قدر إمكانك تشتغل على نفسك وتشتغل على أخلاقك وتحاول قدر إمكانك تحسن من نفسك وتحسن من أخلاقك على قد ما تقدر فدي أمور مهمة أنت محتاج أنك تنتبه لها وما تغفلش عنها أبدا فدي المسئولية الأخلاقية انا عصبي أنا فيها صفات وحشة أنا بخيل أنا كذا أنا كذا أنا بجزب أنا بعمل لا الصفات دي كلها تتشال 태كون النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل اي يكون المؤمن جبانا في بعض المواضع ممكن قال نعم اي يكون مؤمن بخيلا في بعض المواضع ممكن الحرص ولكن يكون المؤمن كذابا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا المؤمن ما يكونش كذاب ابدا افتكر على لسان سيدنا موسى حقيق على الا اقول على الله الا الحق تفتكر رب اصحى تعالى بيقول ليسال الصادقين عن صدقهم الصادق هيسأل عن صدقه فما بالك بالكاذب فضلا عن الكذاب وتلقى رساله السلام وبيعلمنا يقول وإن رجل لا يصدق حتى يكتب عند الله صديقة وإن رجل لا يكذب حتى يكتب عند الله كذابة فدي كلها مشاكل كبيرة لازم نحن ننتبه ليها ونعرف هنعمل فيها إيه يبقى دي من المسئولية الأخلاقية الأخلاق طيب بعد المسئولية الأخلاقية هي المسؤوليه المعاملاتيه المعاملات بقى يا جماعه فاحنا عندنا اخلاق ومعاملات الدين مش مجرد عبادات العبادات دي ما بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى انما النبي صلى وسلم في مع الخلق اخلاق ومعاملات اخلاق ومعاملات فقلنا من مسؤوليه النبي صلى وسلم انك تحسن اخلاقك ثم لابد أن تحسن معاملاتك من أهم المعملات يا جماعة معاملات البيع والشراء في الشغل والمهن اللي أغلبنا شغالين فيها اللي بيكون فيها سواء بيع منتجات وشراء أو بيع خدمات أو خدمات احنا بنشتغل فيها فتلاقي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك حديث مختصر يحل لك القصة دي كلها يقول لك إيه رحم الله رجلا سمحا إذا باع وسمحا إذا اشتر تحس أنك اتلخصتك الفقه بتاع المعاملات في البيع والشراء ببوابة عريضة كده من البداية مكتوب عليها سمحا إذا باع سمحا إذا اشتر فعايزين أنك تعرف مسؤولية النبي صلى الله عليه وسلم كبائع والنبي صلى الله عليه وسلم كمشتري النبي صلى الله عليه وسلم ما كان بيعمل في التجارة كيف تكون أخلاقه ولما كان بيشتري منتك كيف تكون أخلاقه لما تلاقي رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن من يروج سلعته بالحلف الكاذب وأنه من أشد الناس اللي بيغضب عليهم الله سبحانه وتعالى يوم القيامة وينهى عن ذلك وتجد أنه يقول تسع عشر ربح في التجارة ويشجع على التجارة والحلال والربح الحلال فيها ولكن ينهى عن الكذب والغش والتدليس والتطفيف وتنزل صورة كاملة في القرآن ويل للمطففين فجماعة الدين مش مجرد صلاة وفهم خالص ولا إلا رسول الله وهاشتجته وفعله وهاشتجه فيه ده مهم فيه حاجة مهمة جدا في التعاملات مع الناس بقى أخلاق ومعاملات خصوصا أنت عارف مصر مهمة جدا جدا مثلا أوضع أنك تلاقي ناس كتير يبقى أيه مش عاقبه شكلك مش عاقبه انت بتميله فقل لك يا اخي ده الدين المعاملة فيه ناس بتحسن ان, إن ده حديث بسبب البرنامج اللي على اذاعة القرآن الكريم هو مهوش حديث بس جملة صحيحة ماش خضر فعلا الدين ده علاقة بالمعاملة بشكل كبير جدا جدا صح مش معاملة ده بس ولكن ده جزء مهم للأسف في ناس كتير يا جماعة حتى لما بتيجي تدرس الفقه بتهتمي جدا بفقه الطهارة فقه الصلاة فقه الصيام فين بقى؟ فقه المعاملات فين فقه البيوع فين فقه النكاح وفقه الزواج البيوت كتيرة مخروبة بسبب عدم دراسته ليه مش مهتمين بهذه الأمور يا ده من اتباعنا للنبي صلى الله عليه وسلم هذه المسئولية يبقى احنا قلنا انك عليك مسئولية كأب كابن عليك مسئولية كأم كزوجة كبنت عليك مسئولية كبائع وكمشتري خدمة العملاء وأهمية خدمة العملاء وأهمية اتقان العمل لو أنت بتصنع حاجة أو بتقدم منتج أو بتقدم خدمة افتكر وقل اعمله فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون افتكر حديث الرسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقن فين إتقان العمل يا جماعة تقل الحاجات الفينش بتاعها بايز وللأسف من أكتر الحاجات اللي كرهت ناس كتير جدا جدا في كثير من اللي شكلهم شكل السنة للأسف بعض العمال الفاسدين اللي هو حد بتاع سباك كهربائي نجار لان كان في فترة التمانينات كان انتشر ان بعض الجامعات كانوا يخلوا ايه ان بعض الناس اللي في المهنة البسيطة دي انه مثلا يلتحق او يعمل حاجة ويشجعوه بمبلغ وهكذا فلأسف الناس دي فيه بعضهم طبعا في منهم ناس كتير كويس بس في للاسف منهم ناس ليس له حظ من الدين الا انه حاجه بس في وشه ومثلا ممكن يكون بيصلي احيانا مثلا او كده انما فين الدين بقى في الفينش في الشغل في الالتزام بالمعاملات في الالتزام بالمواعيد انه هيسلم حد حاجه معينه بشكل معين بحجم معين بوزن معين في معاد معين ما ده دين يا جماعه من اتباع النبي صلى الله عليه وسلم انك حتى لو انت كنت مع نفسك في حياتك ده طبعك انك بتتأخر على الناس في تسليم حاجات معينة المفروض انك تسلمها لهم او بتقلل من جودته او كده انت طالما بقيت متابع النبي صلى الله عليه وسلم بتقول انا هتبع النبي صلى الله عليه وسلم وهكون من اهل السنة وهعمل كذا وكذا فده بيحتم عليك انك تتقن اللي انت بتعمله وتلتزم بوعدك وتقول ما بتخلفش الوعد تلتزم صفاتك عباد الرحمن وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونة وإذا خطبهم جاهبنا قالوا سلامة تلتزم بقى بكل الصفات اللي في صورة المعالج وفي غيرها من ال ال الصور صفات المؤمنين بقى الجميلة الحلوة اللي ما بيخنش اللي بيوفي بالعهد اخلاق النبي صلى الله عليه وسلم اللي علمها لنا وتعلمناها امور مهمة جدا جدا في حياتنا جماعة لازم أن احنا ننتبه لها بشكل كبير جدا طيب يبقى احنا كده يا جماعة عشان انا ما اطولش عليكم برضو عشان نخلص الخلاصة في اللي انا عايز اقوله ان دلوقتي احنا علينا مسئولية لما نقول احنا هنتبع النبي صلى الله عليه وسلم هل موضوع اتباع النبي صلى الله عليه وسلم ده فرض ولا سنة حاجة مهمة او يا مش مهمة لا ده اساسي فرضة طبعا ان اي عبادة لازم نعملها لازم نعملها اخلاصها لله واتباع لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالها لا تقبل. شرطين لقبول أي عمل يا جماعة الإخلاص والمتابعة الاخلاص وحده لا يكفي لازم الإخلاص والمتابعة هل ينفع أن انت تقول يلا والله يا رب أنا مخلص هصال لي لله لوقت صلاة العشاء عشر ركعات هتقبل لن تقبل ليه لأن السنة فيها والاتباع النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن العشاء المفروض انها تكون أربع ركعات وهكذا بقى في كل الأمور اللي في حياتنا فيبقى الخلاصة أنك عليك مسئولية في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم إنك تبلغ عنه إنك تكون أخلاقك كما وصفت أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم قرآناً يمشي على الأرض لما سؤلت السيدة عائشة عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان خلقه القرآن تفتكر الله صلى الله عليه وسلم هو بيقول خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي فمطلوب منك مسؤولية الاتباع كابن مطيع بر بولديه وبنت مطيع بر بي والديها وكأب يرعى بيته ويتقى الله مش الأب اللي يرمي ولاده وما يصرفش عليهم إنك كأم تكون متقية لا في تربية ولادك وتكون زوجة مطيعة لزوجك لما رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول متاع الحياة الدنيا الزوجة الصالحة خلاص من أهم صلاح هذه الزوجة الطاعة إنما الزوجة العنيدة الغير صالحة فين الصلاح بقى؟ لما هم اتجوزك على إن فاذفر بذات الدين طربت يداه؟ ده لقيك إنك قطعت يداه؟ فين بقى اللي انت عملتين؟ فمحتاجين البنات اللي كن مش مجرد شكلا بس متبعه ولكن أخلاقها اخلاق دين رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا إن جاءكم من ترضونا دينه هو إيه؟ وخلقه يا جماعة الأمر مش فرع في الدين والله من ترضون دينه وخلقه فزوجوه مش بالشكل والله خالص ولا تقول يا سلام زوجي المستقبلي وحلمي ويبقى شكله ايه ودأنه تقولها ايه ومش عارفه ابدا خالص خالص يا ما اشكال غلط وبنشوف بيتام الحاجات غلط اللي عايزينه بقى ان احنا يكون في جيل متبع النبي صلى الله عليه وسلم صح ظاهرا وباطنا لا نقلل من ذلك ولا نقلل من ذلك عايزين ناس تكون قرآن يمشي على الارض ناس خلقها القرآن ناس خيرها لأهلها اللي مانش خير في أهلهم مانش خير في حد زي ما بيقولوا بر بوالدين صلة الرحم انه يحاول قدر الامكان يكون بيصل رحمه اصلا عمتي متخنقة مع ابويا وامي متخنقة مع خالتي ومش عارف ايه يفتكر حيث رسول الله صلى الله عليه وسلم بلو ارحمكم ولو بالسلام حتى لو في مشكلة ويرسل ومش عارف ايه وبتاع تتصل بخالك تتصل بخالتك تتصل بعمتك اذاك يا خالو اخبارك ايه اذاك يا خالتي خل... زاك يا عمتي اخبارك ايه ولو بالسلام من غير مناخوض في مشاكل كتيرة بلو أرحمكم ولو بالسلام فدي من المسئولية اللي عليك الحاجات اللي مش عايزة نساء أبدا يا جماعة الرسول صلى الله عليه وسلم كجار حقوق الجار لما تلاقي رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس تستغرب وهو بيقولهم ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه وتلاقي الرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليؤمن جاره بوائقه الكياس الزبالة اللي بتبقى مرمية والحاجة المشاكل اللي في العمرات في الأسنصيرات والفلوس بتاعة الصيانة اللي بتدفعشه والمشاكل الناس شايفاها ويقول لك شوف اللي قاعد شكله شكل السنة وبناته منتقباته وستاته ومش عارف ايه وعمل ايه واخلاقهم نيلة ورحتهم كذا وبيطلع من بيتهم زعيق وصوت سويت كل شوية ومش عارف ايه منظر ماينفعش مسئولية ان انت بتتابع النبي صلى الله عليه وسلم عليك مسئولية اخلاقية ان الناس تبقى عارفة ان البيت ده في حد متابع للسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم اه اخلاق اول واحد بيدفع من الحاجات المطلوب عليه في العمارة اول واحد بيواخد ب... بالهم من حاجات الزبالة والنظافة والاخلاق والريحة والمعاملات والشياكة والاسلوب دعوة بالنموذج إنك من غير ما تتكلم بدعوة كلامية كتير تكون نموذج خلي أخلاقك هي اللي تكون بتدعو خليك دعية بالنموذج أبلغ من الكلام الف مرة وأخيرا بعد ما قلنا إنك تلسن بالسنة كأب كابن كزوج كزوجة كجار كبائع كمشتري كمدير في العمل كناس شغالة تحتك شو رسول الله صلى الله عليه اللي عمره ما ضرب مولى له ولا سب ولا حاجه تشوف كل الناس اللي اشتغلت عند النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لك بالسنين لا سبني ولا ضربني ولا اعمل لي انك تبقى بتتقي الله في الشركه بتاعتك وفي الناس اللي شغالين معاك وتحسن معاملتهم هو ده الاسلام الصحيح اللي احنا عايزينه يا جماعه النبي صلى الله عليه وسلم هو التطبيق العملي للقرآن الحضاره اللي بناها دي هي دي التطبيق العملي للقران احنا حاليا بيبقى معانا قران وساعات بعضنا بيقرا وبعض مش بيقرا حرف بعشرة حسنته خلاص فين التطبيق في حياته فين السنة في حياته نفيش إلا من رحمة ربه اتباع النبي صلى الله عليه وسلم إنك تكون إنسان ناجح في الدنيا وفي الدين وفي التطوع وده جماعة مثلا في فريق أحلى شباب هو ده فكرنا ودي رؤيتنا ودي حياتنا إزي إن إحنا بنحول قدر الامكان في رؤيتنا أن ابن ياجيلا من أحلى شباب متدين على خلق شوف دي في رؤية أحلى شباب متدين على خلق على خلق والشيط تحتها مليون خط متدين شكلا بس لا متدين شكلا بس لا متدين على خلق متفوق دراسيا وميانيا ومكتهد في العمل الخيري والتطوعي ونحقق التنمية بالإيمان فدي نقطة مهمة جدا فمطلوب منك أنك تكون متدين على خلق ومتفوق دراسيا ومهنيا بدل ما تخش امتحانات الشافة وتلوم قاعدين بالترياء وعلى الملتاحي وعلى المنتقبة وعلى الفشلة وآه ما انت مش عارف هترود ايوه ما انت جاهد مش عارف ايه ايوه وانت عامل ايه ما انت مش فاضي وتلاقي عدو يشتموا فينا طب ما خذل عننا ما استطعت يا اخي اكفينا شرك انت شخصيا على الاقل خلي الشخص الدكتور الاول الشخص اللي في الجامعة اللي بيقعد يشتم الناس اللي في الاشكال دي يبقى شاف نموذك كويس والله الناس يا جماعي السوم يشوفوا نموذك كويس الناس مش بيكرهوا الدين ولا حاجة والله الناس نفسها تلاقي نموذك كويس وللأسف كتير منهم مش لقيين للأسف فدي مشكلة كبيرة جدا احنا محتاجين ننتبه لها قدر الإمكان عشان نكون دعوة بالنموذج على قد ما نقدر فأكون إنسان متدين وبطلب علم وبسمع وبتعلم أدخل صنات المحاور أدخل برامج اللي هي على منصة زادي وغيرها من المنصات وتج الكرامة وغيرها من البرامج اللي فيها طلب علم شرعي وأكاديميات التفسير والقرآن والمعهد القرآن الداعوي والدروس اللي بتنزع لها الطريق إلى الله وغيرها ده كله مهم جدا جدا سينا تكون نسمه تفوق دراسيا ومهنيا فتكر طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة الدين مش عايزك مجرد كهنوت في المسجد وخلاص لا مطلوب مننا نحن نكون فرسان بالنهار رهبان بالليل مطلوب مننا نكون رحماء أشداء على الكفار رحماء بينهم مشكلتنا الأسفل جماعا أننا العكس احنا أشداء بينهم رحماء مع الكفار ليه كده المفروض العكس أشداء على الكفار رحماء بينهم ده النموذج اللي احنا عايزينه بجد وأخيرا بقى جماعة التطوع بقى جماعة التطوع يفتكر رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بيقول ولأن أمشي في حاجة أخي المسلم أحب إلي من أن أعتكف في مسجدي هذا يقصد المسجد النبوي شهرا إنك تمشي في حوائج الناس إنك تكون إنسان مكتهد في العمل الخيري والتطوعي من فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من قرب يوم القيامة لما تجد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على قلب امرئ مسلم لما, يجد لما تلاقي رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا أن أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس النفع المتعدي مطلوب منك تكون إنسان عابد طالب للعلم ملتزم بالخمس فروض في اول الوقت الصلاة على وقتها وفي نفس الوقت النفع المتعدي إنسان بيخدم غيره وبينفع غيره وبشتغل في العمل الخيري والتطوعي اللي المفروض أكيد بلا اختلاط لما الثاني النبي صلى الله عليه وسلم بيكلم الصحابة أطهر رجال قلوبا وأمهات المؤمنين أطهر النساء قلوبا تلاقي ربنا صحة علم من فوق سبع سماوات بيخاطب رجال الصحابة وهم بيخاطبوا النساء أمهات المؤمنين إنه لا يخاطبهن إلا من وراء حجاب فإن سألتمهن متاعا يعني لضرورة فاسألوهن من وراء حجاب يعني الكلام ما يكونش إلا بضرورة وبدوابط مش نوع بقى أصلاحنا عاملين ميتنج أصلاحنا عندنا إيفانت في بنعمل ميتنج بقى في كاموركوركس بيسو في الجنينة وفي السنتر وواواواواوا إيه يا جماعة مش هينفع الكلام ده ده لا يرضي الله عايزين نقول احنا تبع نصرة النبي صلى الله عليه وسلم ونحب النبي صلى الله عليه وسلم يبقى نتبع سنته بحق نعادي من يعاديه نستغني عن اي منتج او خدمة او اي حد يأذي النبي صلى الله عليه وسلم ما تلزمناش رسول الله صلى الله عليه وسلم صبر في الشعب تلت سنين بيأكل ورق شجر لما قطعوه مكة فمش عشان حتة جبنة ولا حتة بيرفيوم ولا حتة حاجة تضعف لأ حب النبي صلى الله عليه وسلم بالاستغناء مسؤولية استغنائية في إيدة قوة دي ضغط قوية جدا فأجمع الخلاصة وإحنا بنختم إن يجب أن نتحمل مسؤولية اتباع النبي صلى الله عليه وسلم بحق يحيى أخوذ الكتاب بقوة نكون خير متبعين للنبي صلى الله عليه وسلم نتخلق بأخلاقه بمبادئه بكل العلوم اللي علمهنا نلتزم بوصياه بخلقه يكون كل فرد مننا القرآن يمشي على الأرض يكون خلقنا القرآن نكون دعوة بالنموذج ويكون كل واحد دعوة عملية بالنموذج قبل الكلام ويكون شعرنا في الحياة بلغه عني ولو آية وهو ده طريق محبة ربنا صحة تعالى لينا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله فإلى كل شخص نفسه من ربا صحة يحبه بجد فعليه ان يتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم وان يتحمل مسئولية هذا الاتباع وان يقرأ ويدرس سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وان يكون في حياته يحيى به هذه السنة ويتعلم كيف كان النبي الاب النبي الزوج النبي الجار النبي البائع المشتري في المعاملات في كل الامور النبي الجار النبي العابد النبي المتفوق النبي المتطوع لازم أن احنا نكتعد في هذه الأمور ونسأل الله أن يصلح لنا دينا ويصلح لنا أمرنا وارزقنا صدق اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وجزاكم الله كل خير سبحانك اللهم وحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته <تصفيق>